الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من امه خير الانام سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله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 وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام يقول ربنا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ويسأل أبو بريرة في الصحيح عن, عن هذا المقام الذي ذكر في هذه الآية فقال أبو بريرة هي الشفاعه عن الشفاعه العظمى وصح الحديث فيما رواه امام احمد رحمه الله رحمه واسعه عن ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت وتنبه لما يقوله رسول الله رأيت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض رأيت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض وسبق ذلك من الله تعالى قدر محتوم وسبق ذلك من الله تعالى كما سبق في الأمم أي قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأحزنني والكلام لرسول الله فأحزنني وشق ذلك عليه فسألت الله تعالى شفاعة او سألت الله تعالى أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ما تلقى امتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض وسبق ذلك من الله قما كما سبق على الامم فاحزنني ذلك وشق علي فأحزنني ذلك وشق علي، فسألت الله أن يوليني شفاعة يوم القيامة ففعل والحمد لله رب العالمين أيها اليخوة الاحباب إن نبيكم بلغ مبلغا في مجاهدة نفسه ومجاهدة البشر مبلغا لم يبلغه غيره وتحمل في سبيل نشر دعوه الله ما لم يتحمل غيره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت له من الله منزله لكنه كان يؤمل فيها ويجتهد من اجل التاهيل لها تاهل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاهب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالها تاهل لها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك إننا أمة محمد إذا صلينا من الليل أو من النهار نافلة فإن ذلك يكمل نقص صلاتنا ويكون مغفره لذنوبنا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكامل المكمل في عبادته وفي طاعته فاذا صلى من الليل فهي نافله زائده لمحمد اكرر اذا صلينا نحن من الليل او من النهار فانما نصلي لنجبر القصور الذي في فرائضنا التي نصليها ناقصه ونصلي من النوافل لكي تغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي ما يصليه من الليل أو النهار رفعة في مقامه صلى الله عليه وسلم لأنه غفرت ذنوبه ولأنه كملت عبادته على الوجه الاكمل فهي نافلة كلها ثم إن الصحيح من الحديث يبين أن المقام المحمود الذي يكون فيه صاحب الشفاعة العظمى والخاصة محمد محمد صلى الله عليه وسلم وصاحب صاحب الشفاعة العظمى لكل الامم بما فيهم الأنبياء جميعا وهو صاحب الشفاعة الخاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة هتذرون بمذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال إذا كان يوم القيامة بعث الله الأولين والآخرين أي للحشر يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي حتى إذا وتذنر الشمس من رؤوس العباد وتدنوا الشمس من رؤوس العباد حتى إذا بلغ بهم الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون قال بعضهم لبعض أو قالوا ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم وتخيل معي بعقلك الحصيف وتخيل بمعي بما اودع الله في عقلك من التصور مشهد يجمع فيه الخلائق الاولون والاخرون من لدن ادم الى ان تقوم الساعه كم يبلغون من العدد لا يعلم عددهم الا الله قل مليارات قل ملايين المليارات كلهم يجتمعون وتتن الشمس من رؤوس العباد ويبلو بهم الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ويتمنون شيئا واحدا أن ينصرفوا إلى الحساب بل إن بعضهم يتمنى أن ينصرف ولو إلى النار من شدة الكرب، فيدعو بعضهم بعضا ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما بلغكم من الشدة والكرب؟ ألا تنظرون من يشفع لكم فتحاورون وتشاورون ويتشاورون ويفكرون برؤيتهم في الدنيا من الذي يستطيع أن يتجرأ ويتقدم إلى رب الأرض والسماء يفكرون ويقدرون فيقول قائلهم اذهبوا إلى ابيكم آدم خلقه الله بيديه ونفخ فيه من وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته اذهبوا إلى ابيكم آدم فيقتنعون أن آدم جدير بأن يتقرب إلى الله فيطلب الشفاعة بهذه المؤهلات والحيثيات فهو الوحيد الذي خلقه الله بيده وهو الذي نفق فيه من روحه وهو الذي أسجد له ملائكته وهو الذي أسكنه جنته فيذهبون إلى آدم فيقول لقد غضب ربي غضبا شديدا فلا يجروا أن يقوم بهذه المهمة ولقد أمرني فعصيته اذهبوا إلى غيري إنها مسؤولية جسيمة والأمر جلل وخطير وقد غضب رب السماوات والأرض غضبا شديدا لأن أكثر الناس كانوا على الكفر والضلال اذهبوا إلى نوح إنه أول رسول أرسله إلى خلقه أرسله ربه فيذهبون إلى نوح فيعتذر ويقول لقد دعوت دعوتي على أمتي أي في الدنيا اذهبوا إلى غيري، فيذهبون حتى يأتوا إلى موسى فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام اجمعين فيقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد علم الجميع أنه لن يقوم بهذه المهمة وليس جديرا بها وليس حقيقا بها إلا واحد علم الجميع في المحشر أن المقام لا يستطيع أن يقف فيه أو يتقدم بين يدي جبار السماوات والأرض إلا واحد هذا الواحد لا بد أن يكون مقربا محببا إنه محمد وتخيلوا معي هذا المشهد ومن أجل هذا كانت الشفاعة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم فيتقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويسجد ويدعو ويحمد الله بمحامدة يلهمها إياه ربه, ربه لم يكن يحفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ربه يلهمه إياها ليؤهله للمقام السامي والدرجة العالية الربيعة هذا مقام نبيكم محمد فيقال له ويناديه ربه قم وسل فعطا واشفع تشفع يا محمد فيستشعى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فينطرق الناس إلى الحساب ويبين للأمم كلها وللأنبياء جميعا مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتبقى شفاعة أمته ويبقى حال أمته الذي عبر عنه في حديثنا يومنا في يومنا هذا الذي قال رأيت رأى ما لا يسره ما يكون في أمته من بعده وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنني ذلك وشق عليه فسألت الله أن يوليني شفاعة يوم القيامة ففعل إن نبيكم تعرض عليه أعمال أمته عرضت عليه أعمال أمته في حياته فأحزنه وشق عليه ما يكون في أمته فما ظنكم وهي تعرض عليه في أيامنا هذه يا ويح امه نبيها بها رحيم يا ويح امه نبيها عليها وبها رؤوف يشفق عليها ويدخر دعوته المستجابة لكل نبي دعوة المستجابة وإن اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يعاملها نبيها بهذا وهي لا يعرض على نبيها إلا ما يحزن القلوب امه محمد تأتيها المنح من رسول الله بشريات وتعرض أعمالها على رسول الله مخزيات مفلكات محزنات يا أمة, يا أمة محمد أفيقي يا أمة محمد أفيقي يا أمة محمد أفيقي يا أمة محمد إن كان هذا قدر قدره الله أن تبتل الأمة أن يجدك بعضها دماء بعض فليتبرأ من يخشى الله فليتبرأ من يخشى الله وليتوب إلى الله من يوقن أنه سيعرض على الله لأن الشفاعة تنال من أمة محمد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ليس معها شك وليس معها شرك وليس معها نفاق. وليس معها دعوة للباطل وليس معها دعوة للضلال إنما خالصة لوجه الله أيها الاخوه الأحباب يسأل أبو هريرة رضي الله عنه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أنه لن يسألني عن ذلك أحد اول منك أو قبلك لحرصك على الحديث يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من خلقه او كما قال صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله لي ولكم.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 أيها الاخوه الأحباب شرفنا باتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يتبلم لنا الجميل فنعمل من العمل الصالح ما تقر به عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونقبل على الله بتوحيد خالص وبعمل صالح حتى نكون جديرين برحمه الله وبمنحه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واعلموا اخوه الاسلام ان الشفاعه انواع وان الشفعاء ايضا درجات فالشفاعه العظمى والتي يحظى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتظهر مكانته الجليله وربما يخطر على بال أحدكم ويقول لماذا يذهب الناس إلى آدم ولماذا يذهبون إلى نوح ولماذا يذهبون إلى إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى وقد علموا أن صاحب الشفاعة محمد أقول لحضراتكم أولا أن الذين في أرض المحشر هي الأمم جميعها والأفكار تتفاوت كما تتفاوت أفكار الناس في الدنيا فكل يرى رؤيته ثم انهم لما يعين حين يذهبون الى ادم ونوح وابراهيم والانبياء, جميع والأنبياء جميعا الامم كلها تعلم ان ادم اعتذر ونوح اعتذر وابراهيم اعتذر وموسى اعتذر وعيسى اعتذر ولم يصلح لهذا المقام الا واحد هو محمد اذا علم الجموع ذلك فقد رفع الله قدر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجل هذا كانت الشفاعة العظمى وكانت هذه الكيفية التي سردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهر مقام محمد عند جميع الأمة صلى الله عليه وسلم ومن الشفاعة الثانية لأمة محمد ان يشفع لبعض اصحاب الذنوب والكبائر فيشفع لهم فيخفف عنهم فيشفع لفريق من امته كانوا يستحقون دخول النار فيدخلون الجنه ويشفع لفريق من امته من العصاه دخلوا النار بالفعل بكبائرهم وذنوبهم فاشفع لهم فيخرجون من النار فيدخلون الى الجنه ويشفع لأمته في الجنة فترفع درجات بعضهم بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتعلموا مقام نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لتكثروا من الصلاة عليه فإن كثرة الصلاة تؤهلكم لنيل شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الشفعاء أيضا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء الأنبياء يشفعون لاممهم لكنها شفاعة خاصة والعلماء يشفعون لأتباعهم وزويهم ومن يعرفونهم ثم الشهداء يشفعون لذويهم وقرابتهم ثم بعد ذلك من الشفاعاء من يشفع يشفع له عمله من يشفع له عمله يتقرب الله بعمل صالح فيشفع له عمله فترفع درجاته وتكفر سيئاته بل ربما يشفع في غيره من عباد الله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امتي من يشفع لعدد كذا من قبيله كذا يقول لعدد كم تعادل غنم قبيله كذا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخوه الاحباب امه محمد ما احوجها إلى متابعة نبيها وما احوجها إلى أن تكثر من الصلاة على نبيها وما احوجها إلى أن تتنبه لما بشر به وانذر به إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وارزقنا شفاعته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وامنحنا محبته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ووفقنا لمتابعته واقامه شرعه وسنته اللهم صل على محمد وانصر دعوة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين. المسلمين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم خذهم اخذا الينا وخذهم اخذا شديدا وخذهم اخذا وبيدا وخذهم أخذ عزيز مقتدر فانه لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء يا جبار الارض والسماء يا اقوى الاقوياء اللهم من كادنا فكد ومن بغى علينا فخذ ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرده عليه اللهم اجعل كيد اعداءنا في نحورهم اللهم اجعل كيد اعداء دينك في نحورهم واجعل تدميرهم في تدميرهم واجعل الدائره عليهم واجعل ثأرنا عليهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وداعك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وسووا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون واقم الصلاه <تصفيق> Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya Suleh, ya Suleh, ya Suleh. Adikomu Suleh, تقيموا يا الله أسهلوا أسهلوا أسهلوا صفوفكم وصليوا صلاة مجاني أحمكم الله <أخير> <أخير> <أخير> <أخير> الله أكبر بسم <أخير> الل <pair> <أسم> الله الرحمن الرحيم <أسم> الحمد <الله الرحيم> لله رب العالمين الرحمن الرحيم <الحض glucose>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 أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلك لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان ونا ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أدى سبيلا ويسألونك عن الروم. قل الروح من أمر ربي وما أديتم من العلم إلا قليلا الله أكبر سمع الله لمن حمله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 الله أكثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 أمين الله <سؤال> لمن حمده الله أكبر. Allah